ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ل نحن نحن نحن ن ر ن نحن ن س ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ه ن نحن نحن نحن ن ه ن نحن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن ن ح ا ن ح ش ن د ن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن وحده لا شريك له له الحمد كله واليه يرجع الامر كله هو رب الطيبين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم فما من دابه في الارض إ ل ا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بدا ج س ا ل ه و أ ز ل ج امانه ونصح ا ل أ م ه وكشف الله به ا ل س م ة و ا ل أ ض ا ء به ا ل ظ ل م ة و ج ا ه في الله حق جهاده فيه حتى أ ت ا ه اليقين أ ي حتى أ ت ا ه الجمعه وصل اللهم على محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين ومن تبعهم باسناد الال والتقين يا ايها ا ل ب ي ن امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والارحام إ ن الله كان ع ل ي ه م رقيبا يا ايها ا ل ي ن آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ج ن و ب ك م ومن ََْ يطع الله ورسوله ََ فقد َََ ا ن زوجا عظيما ً ثم اما بعد عباد الله فلازمنا بفضل الله عز وجل نطوف حول تاريخ اليهود وقد تناولنا من قبل شيء من قصه يوسف وكيف وصل الى ا ل م س ج وكيف دخل ا ل ت ج ن وقصصنا صبره مع صاحبين ا ل ت ج ن يوسف اوصى النبي ضمن اللذي لامد من ص ا ح ب ي ن ان يذكره عند ربه اي عند الملك فلما نسي على قول ن ب ي يوسف ذكر الله عز وجل فنجت في السجن بضع ف ن ي ن وفي قول آ خ ر لما نسي هذا الذي نجا أ ن يذكر يوسف عند ربه نجت يوسف في السجن بضع ف ن ج ر د وصدق ت أ و ي ل يوسف أ ن ه سيعود ويبقي ربه خمره فعاد ذاك الذي كان مسجون مع يوسف وعاد إ ل ى وفي فتنه الاولى يبقي ربه خمره ف ر أ ى الملك رؤيا رأى سبع بقرارات ا ل س م ا ل يكونون أ ل سبع بقرار عجال وراء سبع سبع بلاد خط و سبع سبع ل ا د يا ستر الما ق ا م ا ل ملك ب ا ل نومه جمع ملاه و قال اني أرى سبع وقالوا ت ثمان ي أ ك ب ع وأخر ان يا تتعاملوا ل ن في ي ر ؤ مع بعض الاحلام أضغاط أ ر ؤ و م ت د ا خ ح م و ا ا ل ا ت ع ا ي ر و ن ن ح ل ا مع بعض ا ل أ ح ل ا م لو كانوا سكتوا على ق و ن ه ل أ ط ر ا ف واحلام لها لكم ولكن لما قالوا م ا نحن ب ت أ و ي ل ا ل أ ح ل ا م هذه ا ل ك ل م ة ك أ ن ه ا ذكرت س ا ق الملك ب ي و س ف فنادى فيه أ ر س ل و ن ي الى السلم أ ت ي ك م ب ت أ و ي ل ه ف أ ر س ل و ه إ ل ى يوسف فقال له يوسف أ ي ه ا الصديق علم أ ن ه صديق لما طلق تاويله السابق كان من قبل يراه من ا ل م ش ك ل ن أ م ا ا ل آ ن ف إ ن ه يعلم أ ن ه صديق فقال له أسنا في سبع دقرات انتماء ي أ ك ل ه ن ت ب ع ا ل ع ش ا ق وسبع سلسلات خص و أ خ ر يد الثلج لكل رؤيه رمز والمعبر دوره ان يفسر الرمز فكان من ا ل م ف ط ل ق ان يقول له يوسف ت أ ت ي عليكم سبع سنين شداد ياكلن ما ق س م ت النبي او ي ق و ل ستزرعون في سبع سنين رقاه وياتيكم خير ل م د ة سبع سنين ثم بعد ذلك ياتيكم جد ل م د ة سبع سنين هذا هو تهويل الرؤيه حسب الرمز الذي راى من ف ل ك لكن انظر إ ل ى يوسف قال لها تزرعون سبع س م ي ن ذهبا هذا ضرر فما حصدتم فزروه في سفره ا ل زرعوا لنفسه هذه ليست الرسل انما انتقل يوسف من مجرد تاويل الرؤيه الى تعليمه م كيف يخرجون من المقصف ثم ي أ ت ي من بعد ذلك سبع ا شداد ي أ ك ل و ن ما قدمتم لهن ويكتب كل ح د ا عينهن انسى قرير مما تصلون شوي خ ذ و ن ا ل ع ش ا ن ت ت ج ع و ز تعظيم الثالث هكذا ت أ و ي ل الرؤيا و تعلمهم كيف يتصرفون مع هذا اللحظه تزول ولكن ل أ ن ه من ا ل م ح ت ن ي ن قال له ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يخالط الناس وفيه يعصرون هذا لا م و له في ا ل ر ؤ ي ة ا ل م ي ت ي لم يكن موجود هذا ا ل ت أ و ي ل ولكنها ب ش ر ة من المسجون ظلما لمن س ج ن و ن ا ل ط ب ي ع ة ا ل ب ش ر ي ة تقتضي اذا ظلم الرجل ينقم على كل البشر لا على من ظ ا م ه فقط ولكن ينقم ع ل ى الجميع خ ا ص ة اذا كان ظلمه ظلمه بشكل رسمي من ا ل ق ي ا د ة الذين ظ ل م ي و س ف هو ع د ي ز مسلم الذي هو ت ح ت ولايه الملك ف ا ل آ ن هذا المنسوم يعلم من سبنا وظنا كيف يتخلص من هذه ا ل أ ز م ه ثم يبشره ان بعد هذه ا ل أ ز م ة سيكون رخاء عام يبارك ان ي ج الناس هيجيلكم فيه ا ل ن ق ط ة و ي د ك ل فيه الخيط ل د ر ج ة ا ن ت ه تاكله وتحصره مش ا ل ع ل الاد ا ل أ ك ب ر يعني اللي اعطيكم خائط تحصله بيهم وطبعا ا ل س و ا ك ه لما تكون ك ث ي ر ة و ر خ ي ص ة الناس ت أ ك ل وتحصر اشتكوا م ب ا فهذا دلاله على أ ن الخير سيكون كثير ل د ا ج ه أ ن الناس يعصرون طعامهم فيه يغاث الناس وفيه ي ح ص ر و ن دلهم يوسف على تهويل الرشد وعلمهم كيف يتعاملون مع هذه ا ل أ ز م ة وبشرهم بالخير بعد هذه ا ل أ ز م ة وما طمع يوسف ان يقبل من السجن ما قال لن ه م ا أ و ل لك لكم الرؤيا حتى تسجوني وما س ا و م ه أ ب د ا ً ب س اسمع لما ذهب ص ا ق ي الملك إ ل ي ه وعلمه ت أ و ي ل الرؤيا قال الملك اسلوب لي ده ف ر ص ة م ينسى تدعون فلما ذهب رسول الملك إ ل ى يوسف المسجون ظلما ليخرجه من السجن يرفض يوسف أ ن يخرج ويقول له ارجع إ ل ى ربك ارجع للملك ف ا س أ ل ه ما بال ا ل ن س و ة الذين تكلموا في عرقي الذين اتهموه ظلما س أ ل ه م ما بال ا ل ن س و ة القول ي يبقى ا ل ث ا ن ي تبارك يوسف ما كان منه لما قال له بسبيل الظلمه ن اذكرني عند ربك لما جاءه الرسول قال ارجع إ ل ى ربك ف ا س أ ل ه ما ذ ا ل النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي ما غفلت وزنا أ ن ذكر ربه سلم ربي بكيدهن عليه لم يرضى يوسف ان يخرج من السجن حتى تبرئ ابنته رؤيا بالسجن على ان ي ق ر ل وهو منتهى ما جعل يوسف ثمن ا خروجه من السجن تاويل الرؤيه وانما اراد ان يخرج مبره فيجمع الملك ا بن ا س و ى ويقول لهن ما خ حقكن اذا رواه ابن يوسف عن نفسه قلن ا حاشا لله ما علمنا عليهن من سوره هكذا بره يوسف ثم قالت ا ل ر أ ة العزيز الان وضح الحق وزاره انا, أنا راودته عن نفسه و إ ن ا لبين الصبر قالتها على الملا رغم ان الجميع كان يعلم ذلك اسمعوا الى ما قاله النسوه في ب د ا ي ة ا ل آ ي ا ت وقامت ن س و ه في ا ل م د ي ن ة راس العزيز تراو فتفى عن نفسه لم يزر ا ل أ م ر ف ر ا ر ا و ل م ي س ت ع د هذه ا ل م س ا ل ة م ح د شك ولكن مع ظهور هذا ا ل أ م ر أ ر ا د و ا ن ي س ع د يوسف هو المتهم فلم يكن هناك سبيل إ ل ا التبرئه الواضحه ان تقول المراه هي بلسانها انا راودت يوسف عن نفسه ذلك ليعلم اني لم اخذه بدرجه أقله ا هذه فيها اقوال ك ث ي ر ة العلماء منها ان قائد هذه الكلمه يوسف انه اراد ان يبرئ نفسه قبل أ ن يخرج من السجن ليعلم سيده الذي أ ح س ن مثواه أ ن ه لم يخله بالغيب وفي قول آ خ ر أ ن ا ل م ر أ ة هي التي ق ا ر ت ذلك ليعلم يوسف أ ن ي لم أ خ ل ه بالغيب وقول أ ب ع د أ ن ه ا تقول ذلك ليعلم أ ن ي لم اخله بالغيب تعني زوجها وقد خانتها بمراودتها ليوسف عن نفسه مجرد هذه ا ل م ر ا و د ة خيانه خانت بها ا ل م ر أ ة زوجه ليست المواقعه في حد ذاتها هي خ ي ا ن ة ولكن مجرد التفكير من ا ل م ر أ ة في غير زوجها هي خ ي ا ن ة فما ل ك م بما فعلته هذه ا ل م ر أ ة من تهيئه نفسها و ت غ و ق ص الابواب وتراوز غ فتاه عن نفسه ي وما ابذل نفسي فيها قول يقولون فيه وهذا القول يذكرني بكثير ولقد صفت عليهم الزنز يقول انا يوسف ف ر ح بالبراءه فجاءه ت ب ر ي ل وقال له حتى لما هممت فقال رغم أ ب ا د ه لنفسه م ن الناس م م ت و س أ ل ت الهم و ل م كنت أ ر د ت أ ن اتجاوزها لكن لما تذكر عنها نقف عندها ان هم يوسف بالمراه ليس كما ذكره أ ه ل ا ل ك ت ا ر ف إ ن هذه ا ل م س أ ل ة عنده من ا ل و ق ا ح ة ل د ر ج ة أ لا نستطيع أ ن نذكرها ولا أ ع ر ف كيف يستطيعون أ ن يقرؤونها يقول ف ي ه ا علماء المسلمين أ ن يوسف هم بها الهم الطبيعي البشري بشاف في غرفته وفي قوته تراوده ا م ر أ ه ذات منصب و ج م ا ل وقد ه ي أ ت كل شيء له فهزم بها الهمل النفسي الذي لا ل س ق ط ه جارحا للجوارح هم نفسه بلا ت ح ر ق للجوارح ت ك ل بمجرد الهم و ر ؤ ي ة البرهان أ ي ا كان هذا البرهان الذي راه يوسف ف ا ل أ م ر قد لا يتجاوز جزء من ا ل ث ا ن ي ة هل من ادم ثم شكون بمجرد ر ؤ ي ة البرهان هذا الناس يرى الملك شاب في السجن على علم وقله ليس لاي أ ح د بل و ق و ة تجعله يمكث في ا ل س ج ويرفض أ ن يخرج إ ل ا أ ن يضره ل م ن راى الملك هذا لم يقل توني بي ولكن استخلصه ب ن ف س ه أ ج ع ل ه بخاصتك اجعله لي ف إ ن ه عالم كريم صادق لا يخون و ه ذ ا مكن الله عز وجل لهذا الصف ا ل ذ ي أ ل ق ي في الجب ظلما وغدرا وبيع بيع العبيده مكن الله عز وجل بعد أ ن سجن ظلما والتهم في ر ض ه ك ذ ل ا يقول من السجن عزيز النسج انه من يتق ويصبر ف إ ن الله لا يضيع اجر المسلمين يقول ويزق مكور ويقول أنه أنه مكور سبار الحمد لله وحده وصلوات و س ل ا ة ه على عباده سبيل ا ل م ص د ق ه و أ ش ه د أ ن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله ثم بعد يوسف خرج من ا ل س ج س وعرض عليه الملك الأرض يتبرا منها حيث يشفع يعطيه م ن ه ر ي د فيقول له يوسف اجعلني على ق د ا ه ا ل أ ر ض ف إ ن ي حفيظ عليم أ ح ف ظ ه ا بعيده وهذا هو ا ل ش خ ط في كل من كان ولي ه على أ م ر من أ م و ر المسلمين أ ن يكون حقير عليم حتى و إ ن كان عبد ممزوج ف إ ن ت و ا ق ر ت فيه شرط ا ل أ م ا ن ة والعلم كان لزاما على ولي ا ل أ م ر ان ي و ز ي ه فيما يعلمه ف إ ن ولى ولي الامر من هو جاهل او غير امين و ل ا ه امرت بظهوره م ي المسلمين فقد خانهم ا فقد خ ن ويتحمل هو سمعت ما كان من ذ ل ك الولي د من اخطاره اجعلني على غزره الارض اني حقيق عليم جعل يوسف من مصر في ه ذ المخزن ا ا ل العالمي للطعام صارت مصر في هذا, هذا الوقت هي الذي تطعم ا ل أ ر ض بحسن إ د ا ر ة يوسف من ازمه ما سرح يوسف بهذا الرخاء الذي جاءه سبع سنين و ل ك دبر أ م و ر ه ببعض النظر على ما س ي أ ت ي م ع بعده فلك مصر و ا ل أ ر ض وولي الاخ أ الحاذق هو الذي يدبر أ م ر البلاد على ما قد ي في ك و ن من بعد ذلك فيحتفظ دائما عنده بشيء يسمى احتياطه ا ح ت ي ا ط بكل شيء جعل يوسف في الارض احتياط به الغذاء فلما جاء ف ا ل أ ل م ه ما وجد على الارض ا ل غذاء الا في مصر فكان يدير هذا الغذاء ب ح ك م ة لا ببخل ولا بتفعيل مش كل اللي عايز يجي ياخذ ياخذ لا كل رجل ي أ ت ي ي أ خ ذ معه حل بعيده فقط ياخذ اجي كفيه وعيده فلا يستطيع أ ح د أ ن ي أ ك ل ط ع ا م ز ا ئ ل عن حاجته فلا يبيع شيء سوء السوداء يوسف ل لله س و د ا ي ل أ ن ه كان ي ح ط ي كل رجل ما يحتاجه هو وغيره فقط وهو عدد مصر وقد تولى أ م ر المصريين يدخل عليه إ خ و ت ه الذين أ ل ق و ه في الجو ت كان ينعمني عدد ل ط ع ا م عدد ينعم اكثر السفهاء يقولون أ ن العداء الذي كان بين يوسف و إ خ و ت ه بسبب تعدد يعقوب للزوجات فان يعقوب كان تزوج من ام يوسف واختها فعلشان التعدد كان ل أ خ و ا ت غ ي ل شهداء تراه من بعض و ن ق و ه من بعض علشان كده خلنا بلاش نضغط ح د د الزوج هذا كلام السفهاء لو أ ن ا ل أ م ر كذلك كان ا ل م ف ت ر ض أ ن أ و ل يوسف ما ش ي ت اخواته تعالوا اعذبوا للعياذ بالله ع ذ ب و ه من ذلك يذكر هم ا ك ر م ه و أ ك ر م ه م و ا ر ه وهذا بدليل قوله إ ن ي خير ل م س ل م شفوه نزلوا المنزل طيب وكريم لكن عين تجيبهم عنهم عين تعرفهم مع من وعيتهم عباد الله انظروا الى سحر المظلوم وانظر الى نفسك إ ذ ا ضمنت ماذا ما ستفعل في مظاهراتك إ ذ ا وقع عليك ظلم ن أ خ ي ك من جارك من زوجتك من أ و ل ا د ك من ص د ي ق من أ ب ي ك ماذا ستفعل س ت ن ت ق بل وقد تفجر في الانتقام قد يمتد هذا الانتقام لا إ إلا ل ى ا خ ي ض ر ب ك بل و إ ل ى سابع ولد من ولده ليس هذا هو الاحسان وليس هذا ما أ ر ا د ه الله عز وجل منا إ ن م ا يريد الله عز وجل منا ان نعقل ونصح أ ل ا تحبون أ ن يغفر الله لكم هذه يقولها الله عز وجل للصديق الحب حينما أ ق س م أ ل ا يعطي م ص ض ح ابن خ ا ل ة أ م ه شيء لما تكلم م ص ض ح في عز ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فلما نزل في الطوائف ق س م أبو الا يعطيه شيء وكان ينطق عليه وكان يقول م ص ض ح لا انفق من مال إ الا من منها أ ي ت من ا ع مال إ ا ما ي ص ع بكر فنبره ا ل آ ي ا ت تعافت ابا بكر في ذلك ولا يبتلي اولو الفضل منكم وسعه ان يؤتوا المهاجرين وهم ن ل ق ر ب والمفسدين وليعفوا وليصفحوا الا ي تحبون ان يذكر الله ل ن م وليعفو وليصحو الا تحبون أ ن يغفر الله لكم قد تقع عليك مظلمه تشعرك بالمراره طيله عمرك اعلم ان هذا اختبار وفير هل تعفو وتصح عمن ظلمك حتى وان كان هذا العفو والسطح بينك وبين قلبك تخرج من قلبك ت ر ل ضغينه لمن ظ ل م ك لا تحدث نفسك ب ب خ لمن ظ ل م ك امر عتير على ن ف س و ل ك في المقابل أ ل ا تحبون ان يغفر الله لكم اللهم اني أ ش ر ك واشرككم أ ن ي اشتريت عفوا بالعفو عمن ن ظلمني وليشتري منكم عفو الله كل واحد منكم يشتري ا ل آ ن عفو الله ب أ ن يعفو عمن ن ظلم ايا كانت المظلمه أ ل ا تحبون أن يغفر ان ل ل لكم ألا ه أ تحف أن يعفو الله عنك في هذه ا ل س ا ع ة بل تعفوا و ت ص ح و حدث نفسك ا ل آ ن و ا ل ص ع د ذكر أ ع ظ م ظلم وقع عليك ثم قل في نفسك اللهم إ ن ي اشهدك في هذه ا ل س ا ع ة أ ن ي عفوت عمن ن ظلمني فاعف عني لا تتردد ف إ ن عفو الله عز وجل غالي و إ ن ر ح م ة الله عز وجل هي ا ل ز و ز العظيم أ ل ا تحبون أ ن يغفر الله لكم لما س م ع ن ا الصديق قال والله عفوت ولا اعطي لهم ضعف ما كنت ا ع ط ي فيه ا ل خ ج ر في هذه ا ل ا م ة ا ل مرتد ف إ ن م ا ناخذ من س ن ة ا ل ن ب ي ي ن وسنن الانبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فان إ ي م ا ن ن ا برسل الله عز وجل يستوجب اتباع كل ما جاء عنه فان كان يوسف في هذا الصوق وبعد هذا الظلم الذي وقع عليه يعفو ويصفح وهذا الصديق الذي ت و ب ى حياه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو ويصرح أ ل ا تحبون أ ن يعفو ويصلى الله عنكم وحيث أ ن ن ا تكلمنا عن الصديق وعن عائشه فيتناول شيء يثير من عقيده الشيعه ة و ي يتسنى لهم الخوض في عرض ع ا ئ ش ة ت ن ق ش في اللقاء القادم من أ ح ي ا ن ا و ق ا ل ب ا اياكم عن خبر اليهود قليلا و إ ن كنا ل ن نبحث ف إ ن ي لا أ ر ى ا ل ش ي ع ة إ ل ا اناس ارثتم عذاب اليهود وفكروا ب ع ق ل ي ة اليهود وتكلموا ب ف ر اليهود ف إ ذ ا خرجوا من تحت ا ل ق ي عبد الله بن ابي ا س د ن س أ ل ك ر ي ه سبحانه وتعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا اللهم إ ن ا ن س ا ل في هذه الساعه ا ل ط ي ب ة ع ق و ا لا تعذبنا بعدها اللهم اصلح عنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا شبيرها وصغيرها ما نسينا وما تذكرنا ما علمنا وما ت ه ل ن ا اللهم إ ن ك عفو كريم تحب العفو عفو عنا اللهم لا تعاملنا بما نحن أ ه ل ه وعاملنا بما أ ن ت أ ه ل ه انت أ ه ل الرحمه واهل المغفره اللهم تب علينا ع لنكون اللهم لا خير لنا ولا خير لنا الا ما أ ذ ل ل ن به اللهم أ ذ ن ا ب ض ا ع ت ك اللهم اجعل كثره خيرا من علنيتنا اللهم تب علينا سرنا خ ر ا م ع ل ن ا ل ل ه من سبع ل الظلم اللهم آ ت نفوسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها انت ولي و م و ا ه ا اللهم طهر قلوبنا من ا ل ز ك ا اللهم طهر قلوبنا من الزكاه ومن الانبياء ومن الشقاق ومن سوء ا ل ا ل ا ق اللهم آ ث ن ا في حسنه وفي الاخره حسنه وفي ا ل م ا خ ر ت حسنه اللهم اهلنا الصفه التي مصطفى في الظاهر اللهم إ ه ل ن ا الصفه التي مصطفى في الظاهر اللهم اهل الصفه التي مصطفى في الظاهر なるほど。<音声><音声> حضر الله الله قلوبكم الحمد لله رب العالمين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 ولكن يجب ان يكون لدينا مساعده ومساعده ومساعده ومساعده الله لمن ح م د الله اكبر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 も、well <تصفيق> الله لمن ح م الله اكبر الله اكبر Allah-u'maikzar. a Allah l l الله k ك a r ありがとうごまし